سورة الغاشية بسم الله الرحمن الرحيم هذاك حديث الغاشية وجوه يومئه خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين نانية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع سورة هذاك. شيش من ربينا ذحنين يا الشرد الحنام مي بضكد شبوار رافينك نتي تغمون القيامه ويثمونش النخشوثا ايفان بعتفاب في لاشن مليش من في مشي زهران فيشيش زي العين الكمن وش دفكا التجرنين الضريع ذا التجرن لجهنم ورثة الصحيم ورثة كسراز وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها صرور مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزراب يمثوثة وذمون السن تنورا أسرف عيرنسا فرحا نهنذي الجنث علي يروال أرسلا رعيون ذي ستجاجا نذهس أسريا رفذا وذي الكسان أرسا ذي سمتوين ذي ذرا دي دي أفلا ينظرون إلي بلي كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت أي غرور كذنلا سيرغمان أمخ خلقا أغريف النهو أمخ يفذ إذلال أمخ رسان غلقعان أمخ ثقعاذ فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علنا حسابهم إسم كثير ذا سم كثير مشيد أحكم في اللسان يوني الشنف يكفر غرر بلعتف مقار ثغرين السن غرنغ أحسف السن فلنغ